والآن مع الحصة الثامنة والخمسين فصل في الحقوق المترتبة في دمة المكلف فصل في أنواع الحقوق المترتبة على المكلف وأقسامها وهي ثلاثة أقسام منها. منها ما هو مسترق بين الخالق والمخلوق هو القسم الأول ومنها ما هو خالص نتمحض لجانب الخالق سبحانه ومنه ما هو خالص لجانب المخلوق ولا بد من أن نفرق ما بين كلمة الحق في هذا لأن الحق لفظ مشترك هنا على معنيين مختلفين الحق إذا كان مسندا إلى العبد فالمراد به مصالحه المنافع التي تجب له أو تحق له وأما حق الله سبحانه وتعالى فهو الامتثال لأمره ونهيه وهذا معنى الحق في هذا, هذا الموضع فاختلف من الله عز وجل ليست له مصالح في أن يفعل هذا الفعل أو يترك والله غني عن العالمين فلذلك حقه سبحانه وتعالى من جهة أننا عباده ولذلك حقه النمسة لأمره ونهيه وبدأ المصنف رحمه الله بالقسم الأول وهو القسم المشترك فقال ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانبي ترتب الحقوق في المطالب أي في محل الذي يطلب فيه ذلك الفعل أو ترتب الحقوق في الطلب الشرعي فيكون هناك كلمة مطالب يمكن أن تكون ظرف مكان أي في المحل التي ورد فيها طلب الصرعي بالحق بأداء الحقوق ويمكن أن تكون مصدرا ميميا. أي طلب الحقوق الواردة في الطرف الشرعي قال إنه مشترك وهو القسم الأول وخالص لجانبين أي لجانب الله أو لجانب المخلوق لجانب العبد وبذلك فإن الأعمال التي تؤدى بالشرع. تنقسم إلى هذين القسمين ما يؤدى لأنه عبادة خالصة لوجه رب العالمين ولا يحق لهم أبدا أن يسقطوه ولا أن يثبتوه فهو تابت على العباد إن تركوه عصوا وإن فعلوه أجروا وبدأ بهذا الخالص لله فقال مشترك بين الله وعباده ومنه ما هو خالص لجانب الله ومنهما هو خالص للجانب العبد فتلخص إذن أنها أقسام ثلاثة وبدأ بما هو خالص لله فقال فخالص لله كزكتك فذاك لا يسقط للممات يعني أن الحق الخالص لجانب الله تعالى هو كل ما يعبد به كالزكاة والصلاة والصوم والحج إلا أنه يفرق هنا بين هذه بأن الزكاة وإن مات الشخص فهي لا تسقط بخلاف الصلاة والصوم والحجف الأصل في العبادة أنها يطلب بها الرجل وهو حق العالمين يطلب بها الشخص وهي حق رب العالمين حتى يموت الزكاة على كل حال يمكن إخراجها بعد موته ذلك الشخص بأن تأخذ من ماله وتقدم على ديون الإنسان على ديون الآدميين عند الملكية، لأن حق الله مقدم على حق الآدمي فإذا جاء غرموا أصحاب الديون وقالوا إن هذا الشخص عليه مال لنا وآتوا بما يثبت ذلك وقام الوارث وقال نعم صدقتم ولكن هذا الرجل ترك أيضا الزكاة يعني أن الزكاة ترتبت في دمته فتخرج الزكاة أولا ثم بعد ذلك إن بقي ما يعطي بالغرماء فالأمر واضح وإن لم يبقى فإن على الوارث إذا أردى أن ينقذ الميت من العذاب، فإنه يؤدي عنه ديون الناس أو إذا ترك شيئا تحاصصوا فيه وأخذوا كل بقدر ما عنده في ذلك الشيء على طريقة التحاصص المعروفة إذن فالزكاة تخرج أما الصلاة والصوم والحج فالأصل في هذه أنها عبادة مذنية متمحضة وقد تقرر أن العبادة أن ما يتعلق بالأبدان لا يقبل النيابة لا من الحي ولا من الميت سواء كان حياً وميتاً فالنيابة غير وريدة ومعنى كون هذا الحق خالصاً لله أنه تعبز المحضن ليس فيه حق في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج إلا أمر الله فأمر الله امتثال أمر الله هو حق إنه سبحانه باعتباره المعبود وباعتبارك أنت عبد فهو معبود وأنت عابد وبين هذا وبين عابد ومعبود توجد حقوق والحقوق اجمعها قولك الامتثال لأمر المعبود، امتثال العابد لأمر المعبود، فهذا هو معنى الحق أمر الله، وهذه الع... هذه التي هي عبادة مطمحضة ليست فيها مصلحة لمخلوق غير المأمور إلا الزكاة، فإن فيها مصلحة المساكين. فليست فيها مصلحة للمخلوقين ياخدها من تلك العبادة وإن كان في واقع الأمر لا تخلو هذه الأشياء من منافع الخلق أجمعي إلا أنها لما لم تكن هي المقصودة بالتشريع ولم تكن هي المقصودة للشرع بالحكم فإنها لا تعتبر في هذا المقام كيف ذلك؟ الرجل المصلي ينفع الناس لأن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر ينتفع الناس به في عشرته في جواره في صدقته في صحبته في دعائه في كل أحواله إلا أن هذه وإن كانت منافع المخلوقات ليست مقصودة من هذه العبادة بالأصل هذه مصالح تبعية والمنافع التبعية والمصالح التبعية لا نتحدث عنها في هذا المقام لأنها ليست التي تبنى عليه الأحكام إذا فمنافعه على كل حل تابتة ومصالحه ثابتة للخلق لأن الله يضرأ بالعباد الصالحين العذابة عن الناس منافع موجودة إلا أنها وإن كانت موجودة فإنها غير مقصودة بالذكر ولا ببناء الحكم هنا فلذلك قالوا بأنه لا مصلحة لمخلوق في إصارات أحد ولا في صومه ولا في ماذا ولا في عبادته مقصود, مقصود للشريع وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فرفع العذاب عن هؤلاء المشركين لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم انتفعوا به ولا أن هذا غير مقصود في هذا البيت وإنما ذكرنا هذا الجانب حتى لا يظن ظنون أن الصالحين لا ينفعون في جوارهم ولا في معاشرتهم ولا في مسكنتهم ولا في مرأيين فعون إلا أن هذا ليس هو مقصود الحديث ولذلك قال لا مصلحة لمخلوقين ثم قال إلى الزكاة فإن فيها مصلحة للمساكين مصلحة للمساكين هذا لا يحتاج إلى التفسير لأنهم يأخذون بها فيضرؤون عن أنفسهم الضرّ ويسلبون بها لهم المصالحة لكن لما كانوا غير معينين أي معلومين بأسمائهم لهم الحق فيها بأسمائهم بفلان وفلان وفلان, وفلان وكانوا مطلقين صارت الزكاة كالعب كالأمر الخالص لله أي الحق الخالص لله إذا تركه المأمور به لا يسقط عنه ما دام حيا إلى مماته. هذا ما ذكره هنا. ولو أن المساكين ولو أن المساكين اتفقوا على إسقاط الزكاة عن الغني فإنها لا تسقط عنه. فإنها لا تسقط وإن اسقطوها سقطوها لأن هذا ليس لهم فيه الحق. ليس لهم الحق في ذلك. لماذا؟ لأنه تقدم أن ذكرنا أن الزكاة خالصة لله رب العالمين وهي عبادة فإن قلت ألم تقولوا بأنها لا تحتاج للنية ألم تقولوا بأنها لو أخذت قرها فإنها تقبل ألم تقولوا بأنها لو أداها إنسان عن إنسان بدون إذنه تصح فكيف تعدونها من العبادة نعم في في ذلك الجانب رعوا الجانب المالي فقالوا لا تحتاج للنية لأن الغرض منها قد يحصل بدون نية ما قالوا بأنها ليست عبادة قالوا بأنها عبادة ولكن قالوا بأن ما يكون منها من مصلحة يحصل بدون نية ويحصل بفعل, الغير بفعل غير ما قالوا بأن الصلاة بأن الذكية صعبادا هي عبادة ومن هنا لا يسقطها أحد إلا إذا أسقطها صاحب الحق في الله وتعالى ولا يسقطها سبحانه وتعالى إلا إذا إذا انتفت شروطها أو أو أسبابها إذا فنفصل الفرعان فرع كونها لا يسقطها المساكين لأنها عبادة وكونها عبادة لا تحتاج إلى نية هذا أمر آخر رعي فيه جانب المصلحة أنها تؤدى بغير قصد فغلب هذا الجانب هنا وغلب ذلك الجانب هناك ولا تناقض بين الفرعين لعدم تواردهما على أصل ننتقل إلى القسم الثاني وهو ما كان خالصا للعبد وخالص للعبد كالديني إذا أسقطه فنافذ ما أنفذ الدين وكلمة الدين عامة يجب أن نخرج منها الدين الذي يكون عن الندر فإن الدين الذي يكون عن الندر غناغر داخل والدين الذي يكون فيه الإنسان أيضا نائبا عن صاحب الحق والدين الذي هو الصدق هذه كلها يجب أن يعاد النظر في أمرها لتعلم أحكمها بالتفاصيل أما الدين الذي هو حق الخالص العبد وهو الذي يأتي مثلا من السلف أو من حق من الحقوق كالبايع أو الإجارة أو ما ذلك فهذا إذا أسقطه صاحب الدين فإنه يسقط أي يمضي فيه ما أنفده أي أمضاه ربه فإذا أسقطه سقط عن المدين ولكن إذا كان رشيدا أما إن كان غير رشيد فإنه لا تقبل تصرفاته فلا بد من يكون الولي هو الذي يتولى أمر الإجازة أو المنع فلو أن عليه دين ثم أسقطه عن نفسه ووجدنا أن هذا الشخص سفيه هذا من من يحجر عليه لأنه لا يعرف مصالحه ولا مفاسده فإن هذا الدين يسقط من جهة عدم الأهلية لأن التصرفات الصرعية لابد فيها من تبوت الأهلية فإذا, فإذا تخلفت الأهلية بد للشارع أن يدخل من غزل حفظ الأموال وحفظ الحقوق كما هو أصل في هذا الدين إذا لأن الدين ليست فيه شائبة تعبد وإنما كان الحق فيه خالصا للعبد لأنه إذا أسقطه سقط اتفاقا هنا وقع خلاف مشهور بين العلماء في هذه التفرقة وهو أن من الأمور ما هو حق للعبد فذهب بعضهم إلى أن هذا غير موجود على الإطلاق إذ ما من, عبد إذ ما من أمر للعبد إلا وفيه أمر لله إذ من حق للعبد إلا وفيه حق لله قالوا أنت الآن عليك زين لزيدين نعم زيد هو صاحب المال، لكن الله سبحانه وتعالى يا موركاء أن تؤدي له هذا الحق، فأمر الله هنا هو حق لله، ولذلك قالوا بأن في هذا أيضا جانب من التعبد فلو أن أمرا عليه دين فنوى بهذا الدين أن يستجيب لأمر الله في أنه قال في, في أنه أمره بأن يؤدي الدين لصاحبه. ثم بعد ذلك أدى الدين على نية لأمر الله وعلى نية إفراغ الدمة مما فيها فإن ذلك فيه جانبان كلاهما يعتبر أمرا من أمور الشرع التي يقع بها الامتتال أعطيت الدين فآزلت ما في دمتك وامتتلت أمر الله تعالى في هذا الأمر فكان جانب التعبد هنا حاضرا بينية الامتثال على أن العلماء لم يرعوا هذا الأمر، وقالوا بأن الذي ننظر إليه هو جانب الحق الخالص الذي لو أن الإنسان أسقطه سقط فهذا هو الذي نعرف فيه أنه حق للعبد إذا إذا كان هذا هو إذا كان إذا كان هذا هو الحل فإن الدين إذا أسقطه صاحبه سقط اتفاقا. إلا أن الإسقاط وجميع تصرفات العقود والمعاملات لا تعتبر في ميزان الشرع إلا إذا وقعت عن رضا. فإن وقعت عن إكراه أو عن موجب فإنها تعتبر ملغاة لأن من أكره على إسقاط الدين أو غر بأمر فأسقطه فإنه لا يسقط لأن ذلك الفعل كان على غير ما تنعقد به العقود. تنعقد العقود بالرضى، لا بالإكراه ولا بالتغرير فين زرت فإن زرت تغريه أو زر الإكراه، فإن الإسقاط لا يقع ويرجع الأمر إلى أصله لأنه بني على غير سبب الشر. وقد يس قد فيما هو حق لله تعالى وفي حق العبد قالوا بأن هنا ينظر في الترجح مثلا سقاة المرأة مثلا بعد الواجبات التي تجب عليها وك وما أشبه ذلك كل هذه الأشياء هي مباحث في فيها تغريب بشائبة حق الله ومما هو تبع العقد فيه جانب آخر وتصرفها إلا أن هذه المسائل تفاصيل, الفقه فيها تفاصيل الفرع فيها في كتب الفقه ما يهم هنا هو أن العبد إذا تخلص له الحق فإنه من حقه أن يسقطه ثم قال فما من حق للعبد إلا وفي حق لله هو أمر بأدائه هذا جانب ملغى، لماذا قالوا لأن الذي احنا نحن نعلم جيدا أنه لا يوجد حق للعبد على الإطلاق وإنما كل حق لله ولكن لما عرفنا أن الشرع أعطى الإنسان أن يسقط أمرا واعطاه في حق التصرف حق الباية حق التبرو حق الهيباء حق الإسقاط حق قلنا هذا حق للإنسان وفصلناه عن الأصل وبعدما ذكر هذين القسمين انتقل إلى القسم المشترك وهو الذي فيه حق لله وفيه حق للعبد فقال ودى مثل حد القدف فدى الذي فيه مناط الخوف فيه في هذا القسم يقع الخلاف بين العلماء كما هو شأن جميع المسائل التي تتجادبها جهات وجهتان مختلفة لأنما السيد الفقهي ما يكون فيها محتاجا إلى النظر والبحث ليس ما تخلص منها وسهل إدركه وإنما يكون فيها محتاجا للنظر ما تتجادبه الجهات فإذا نظرت إلى جهة أفادت حكما وإذا نظرت إلى جهة أخرى أفادت حكما فيقع فيقع النظر بين بين هذين الأمرين والمطلوب هنا هو الترزح ولا ترجح هنا إلا بمرجح صلعين ولا يمكن الحكم بالتشهي ولا يمكن الحكم ولا يمكن المصير إلى التحكم فلهذا مثل هذه الأمور وقع فيها الخلاف ومحل الخلاف في ذلك أو أو, أو مضاره على الجانب الذي يظهر رجحانه مثلا من معلوم أن الحق المشترك بين الله وعبده في حد القذف موجود فكان ذلك سبب الخلاف بين العلماء محل تعلقه والمقصود بالمانط وإنما كان الحق في حق القذف مشترك بين الله وعبده لأنه في حق المقذوف من جهة هتك عرضه وحق لله من جهة أنه حد من حدوده لو قال هذا العبارة لكان أحسن وفيه حق من جهة أمر الله لأن فيه حدا من حدوده أما تعلق أمره سبحانه وتعالى فهذا عم يوجد في الزكاة في الديون يوجد في الزكاة لذلك هذا التعبير أفضل من جهة أنه فيه حد أن فيه حدا من حدود الله وكل ما حضه الله سبحانه وتعالى فتحديده دليل على أنه قد أمر به أن يفعل كما هو فلهذا اختلف العلماء فلما كان في هذا الموضع الخلاف فلما كان في هذا الموضع تعارض بين حق العبد وحق الخالق وحق الخالق بعضهم بعض العلماء غلبوا جانب حق العباد قال فبعضهم حق العباد غلبوا وقيل حق الله فيه أوجبوا يعني أن بعض العلماء غلب حق العباد في حد القذف لتضررهم بهتك عروضهم وصهوبة العفو عليهم هذا الآن التأصيل أو إن شئت قلت التوجيه الفقهي لجهة تغليب من جانب حق العباد وهذا هو التأصيل المالكي مع زيادة أمور أخرى ترجح بها مذهبهم كما سنرى فقالوا بأن حق حق العباد العبد يتضرر بهتك عرضه وصعوبة العفو عليه فلذلك يغلب جانبهم بخلاف, بخلاف الله عز وجل تعالى فإنه لا يتضرر بترك العباد لمأمورته تعالى الله عن ذلك علوم كبير ولهوف عين عليه سبحانه وعلى غيره شاق فنظر إلى جانب العبد فغلب وإذا آردت تقول ما معنى أن نغلب أن نبني عليه الحكم هذا معنى لأن إذا غلبنا جانب حق الله فلا مدخل لمخلوق في الإسقاط ولا في الإثبات وإذا غلبنا جانب العبد المقدوف فله الحق في أن يعفو وفإن عفى بني على فعله ولذا قال ومعنى تغريب حق العبادي أن المقدوف إذا أسقط الحد على القادف يسقط عنه وبعضهم غلب حق الله قالوا لأنه المالك الخالق المستحق لأن يمتتل أمره وعليه فلا يسقط حد القذف عن القاذف إذا أسقطه عنه المقذوف قال والأول وهو أنه إذا أسقطه المقذوف فإنه يسقط ومعروف أن هذا هو مذهب المالكية أنهم يقولون بأن المقدوف إذا أسقط حد القدف فإنه يسقط وعضد ذلك بأن المقدوف قد يقصد بإسقاط الحد الستر على نفسه مثلا كيف... كيف توصلوا إلى السترع على النفس لو أن هذا الرجل أخذناه إلى المسجد وجلبناه أمام الملأ اسألوا الناس بعضهم بعضا لماذا جريد فلان حد القدر فيقول بعضهم لبعض بعض إن لقد قذف فلان بأنه ابن الزنا أو قذف فلان بأنه زناء إما أن ينسبه إلى أنه بن وإما أن يقول له إنك جانب لأن القدف لا يكون إلا في هذا الباب فلا يكون القذف بأن ترمي الإنسان بأي وصف إلا هذا أن تنسبه للزنا بالفعل الزنا وأنه بن الزنا أما لو أنك مثلا نسبت إلى الكذب أو السارقة أو, أو أي في أي درب آخر لا أدى فيه إنما فيه التأذيب أو التأذير وعزره ويؤدبه بحسب ما يراه القاضي لكن القلف لا بد أن يكون في هذا الباب هدق عرض كل مثلا ولو بالتعريض عند المالكية ولو بالتعريض عند المالكية إنه ينزل مزارة التصريح ولو بالفضل يسترزم ذلك بوجه الماء فإنه ينزل عنده منزلة ماذا التصريح تصريح كأن تقول له أنت ابن زنا أو أن تقول له ليس فلان أباك هذا في عن أبي ولو قلت له ولو نفيته عن أمه لأم ليس, ليس إنما هو الأب. لو قلت أنت مثلا أنت لست ابن فلانة هذا أمر ليس قدف لأن الأم معروفة وليمكن أن تنفي الحقائق ولكن إذا قلت له أنت لست ابن فلاني هذا قدف وكذلك لو قلت له أنت بينكما خسامون وتقوله أما أنا فلست ابن زنا أما أنا فلست زانيا أما أنا فلا أدخل عند العاهرات مثلا هذا قادف هذا قادف أدخل أنا غير نفيت لا ما نفيت هذا تعريض والتعريض ينزل عند المالكية زي ما زيته ماذا التصريح هذا ما يقدر هذا يحد ولكن إذا كان الشخص خاف على نفسه أن يشتهر أمره إذا أخذوا هذا الرجل المسجد وفي المسجد أناس مختلفون المختلفون فيقالوا ها فلان سيفجد القدر يا نتيف هلاش؟ قال لفلان إنك لست ابن فلان وش عندك دك شي كين وش فلان دك شي كين وش فلان يتبه لنا ش فلان ها احنا دخلنا في المصير وينتشو ذلك في الأسواق ويدخروه الناس في المجالس ونزل معدهم ما يديرو آه ثم ينتقل ذلك إلى النساء فيأخذ الناس ذات اليمين وذات الشمال في هذا الأمر وتقول لهم شاعر زنانيك كتفي عائل أنا أنا أنا أنا, أنا, أنا مريض ركناتك ساموش ولا لا لا, لا, لا ويذور الأمر ويدخلوا فيه الجنوب المعاصي ويأخذ الناس في هذا المصدر وخاف على نفسه فقال إلا أن هذه المسألة اللي ذكرها عن الشريعة ما عرفت وش هي اللي كان في, في المذهب ولا لا لأنه قال هنا سواء كان الإسقاط قبل بلوغ الإمام أو نائبه أو بعده ما أكتب شهد الفرح هو هذا ولا لا لأنه اللي كان عرف أنه إذا وصل إلى الإمام مبقاش في الإسقاط أسنون يبقى أن تكون فإنما السلاعة عقتوا عليها لشي حاجة؟ الذي يعرف أن الحد إذا بلغ الإمام لا يبقى في الإسقاط سيكون هناك سفحة دقاء في رقصية ترزع ما يكون هذا؟ ما يكون في الجزء الرابع أظن؟ م? في الجزء الرابع تكون عنده الجزء الرابع في التسقي لما تأكده أولاً دا وصل إلى الإيمان فإنه تسكن عنده الجزء الرابع من التسقي هنا؟ فأنت واحد هل أجلتش معكم أدى السقسة؟ هنا شكراً شكراً وشكاً أدى السقسة؟ هدى المعرطاني نعم. نعم، في نعم. كين، في هذا، فلقات في كين ولو بعده ولو بلغ الإيمان نعم صحيح، ما نقله الشريح الصحيح لأنه قارئ وللمقذوف العفو عن قادته قبل بلوغ الإمام أو نائبه أو بعده إن لاذا المقذوف سترًا على نفسه ولكن قاله نعم يعني في في مسألة تأتم بها الكلام يجوز عفو عفوه بعد ويستثنى من قوله أنا لدى سترا ما إذا كان القادف أباه أو أمه أو جده فله العفو وإن لم يريد سترا ويجوز العفو على التعزير والشفاعة ولو بلغ الإن وظاهره ولو قال التعزير لمهد حق الله مالله من لو مذهب ماذا بالملكة عدد فعينه يجوز إذن هذا الفرع تحققنا من أنه مجهب مالك وأن هذا من الأمور التي تسقط بعد وصولها للإمام كما تسقطها قبل وصولها للإمام بخلاف غيره من الحجود فإنها إذا وصلت للإمام فإنها لا تسقط ثم انتقل بعد ما ذكر هذه لقصة ثلاثة وأن هذا الثالث والذي يقع فيه الخلاف لأنه يتجادب فيه حق الله وحق العبد فيتجادبه حق الله وحق العبد فوقع الترجيح فيه كما ترون بوجود المصلحة المالكيتون كتعرفوا بأن مما يرجحون به المصلحة فرجحوه بجانب المصلحة لأنه قالوا بأن المقذوف يقصد الستر على نفسه وهذه مصلحة في حفظ عرضه ولما كان حفظ العرض داخلا فيما يقصد شرعا حفظه كانت ترجح بهذا الذي سرى وهو المذهب المالكية ثم قال ثم قال منتقلا إلى تقسيم الحقوق أيضا إلى ما هو محجوز وما هو مطلق والفائدة التي تبنى على هذين القسمين قال ومنه محدود له ترتب في جمّة ذن على يجبه يعني أنك إذا إذا نظرت إلى الحق فوجدته محدودا سواء كان حقا لله أو حقا للعبد إذا كان محدودا معنى أنه مقدر صرعا له قدر محدد وله حد محدّد فإن هذا المحجوز هو الذي له ترتب في دمة المكلف حال كونه دين واجب عليه بمعنى أن التحديد يدل على أنها أنه من الحقوق التي لا تسقط التحديد للحقوق دليل على أن ذلك على أن ذلك من على أنها التحديد دليل على أنه به يعرف الحق الذي لا يسقط التحديد يعرف به الحق الذي لا يسقط بل يبقى في دمة المكلف دين واجبا عليه ومثل لذلك فقال في جهة ما هو مقدر سرعا كفرائض الصلاة والصوم والحج والزكاة فإنها إذا تعلقت بدمة المكلف تكون دينا عليه حتى يؤديها وقوله كفرائض الصلاة إنما هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه أي كالفرائض التي هي الصلاة والصوم والحج والزكاة وحق العبد المقدر شرعا كالديون المالية المترتبة في الدمة من البيع أو لتلاف فإنها تبقى ذلك على المكلف ما دم لن يقضيها ولذلك فكل مقدر معروف القدر إذا كان حقا لله فإنه لا يسقط أبدا حتى يؤدى وما هو مقدر معروف القدر للعبد فإنه كذلك يبقى في الدمة سواء كان هذا من بيع أو إطلافه لماذا؟ لأن مقتدى التقدير في الأشياء يشعر بالقصد إلى الأداء كل شيء قدره الله وجعل له قدرا وحدا محدودا فإن ذلك علامة على أن الشرع أراد منك أن تفعله وتحديده لذلك يدل على هذا الأمر وأنه باق عليه إن لم يؤديه ولا يسقط عنه إلا بدليل وتنزيل هذا في الجزئيات واضح فكل ما قدر الله سبحانه وتعالى له قدر معينا وحده بهيئة مخصوصة فإنه يكون من الحقوق التي لا تسقط وهنا يدخل البحث كما تقدم في مسألة الخيار الواجب المخيار والحرام المخيار وما والمشابه ذلك قالوا بأنه خلا من هذه الضوابط وقد تقدم بحث هذا الأمر وما فيه من التوجيهات وأما غير المحدود وغير محدود كهذا يطلب وما له في جمة ترتب وكل حق غير محدود لم يقدر سرعا وإنما طلب بإطلاق فإن هذا لا يطلب من الفعل من المكلف فعله إما لزوما وإما نذبا ولكنه لا ترتب له في جمته إذا ترك فعله حين طلب منه كالصدقات المطلقة فالصدقات التي هي واجبة لا يمكن أن تسقط من الدمة إلا بادائها هي الزكاة وقد حددت وضبطت وجعل لها القدر المعين الذي يكون منها سواء كانت زكاة مال أو كانت زكاة, سواء كانت زكاة النقد أو كانت زكاة غيره من الحبوب وما شبه ذلك والصدقات المطلقات هذه تعتاريها أحوالي لا نقول بأنها لن يتعلق بها التحديد ولن نقول بأنها لن ليتحد... يتعلق بها الوجوب ولكن هذا باعتبار العوارض ونحن نتحدث عن الأصل باعتبار أصله وليس باعتبار العارض نعم قد يكون هذا الشخص الذي يحتاج إلى مال ينقذه من الموت وهو محدد مضبوط وأن تقادر على أن تنقذه من الموت وعندك هذا المال الذي تنقذه به قد يتحدد في جمتك هذا الأمر حينئذ ويصير ذلك باعتبار هذا العارض محددان مقدران واجبان إن لم تفعله تسأل عنه لكن هذا باعتبار الحال العارض وليس باعتبار الأصل. مثلا رجل أراد أن يشرب الماء وهو مستغن عنه صدقة صدقته إن شئت أعطيته وإن شئت منعته لكنه عندما يتوقف عليه مثلاً تتوقف تتوقف عليه حياته فإن المال فإن حين إذ يصير ذلك الشيء ينتقل من ماذا؟ من المطلق إلى المحدد ومن ثم يصير مثل الزكاة فيجوز له أن ينزعه منك كرهان أنا جاء مكريتش الخبز موجود عني في الدار وطلبت منك محمد الله وطلبت منك أن تطعمني فنم تطعمني ها خبز موجود وأنا في خطر أصبح ذلك الخوز الآن حق شرعي لي لأن حفظ هذا النفس لست أنا وحدي من يحفظها بل أنت أيضا عليك أن تحفظها لأنك عبد لله كلفت بحفظها كما كلفت بحفظها في ذلك الوقت أنت قادر على أن تحفظها إذن وعليه فإنه لو قام هذا الشخص الجائع وأخذ منك الطعام على قرين وأكله وربما تزود منه على رأي من يرى ذلك لا شيء لك فعندما يكون غنيا ويصير عنده المال يمكن أن يرده إن شاء لكن لازم ولذلك من جاع أو ضاع لا يمكن أن نقول بأن له حكم الإنسان المستغني فنقول نعطيه الصدقة إن شئنا وإن شئنا لم نعطيه الصدقة الجوع الجوع من غيره لكن يعطي الحق للمرء في مال غيره نعم أخذ البستان و... إذا سأخذ لي أنه جائع فين قالك هذا مالي نعم مالك قبل أن يتوقف عليه ماذا بقاء هذا الإنسان الذي يجب عليك حفظه هل يقطع تقطع يده أبدا لن تقطع يده لقد جاء لعمر بن الخطاب بغلامين سرق ناقة مزيني رجل من مزينة وكالها قلت ما شكتب قلل أن القول لم المهم فلما سيئ بهما رأى نظر إليهما عمر فلا أعطى الرجوع عليهم دعوا الرجوع عليهم فدعى مولاهما يقولوا السيد السيدة قال فناددك الشخص الذي يتولى أمرهما فقال له أنك تجوع هذا الأمر المهم تجوعهما ولذلك سرق تلقى عمر الغلمين وأخذ من أخذ المسؤول وقفوهم إنهم مسؤولون فغرمه تماناً ناقتي مرتين قال له لئن علمت أنك جوعتهما لأوجعن ظهرك لكي لديبلوماسيه ولا تصنت كل شيء في البلاصه الحكم في البلاصه البوليس في البلاصه القضاء في البلاصه التنفيذ في البلاصه عشرة مليون وين انتهي كل شيء هذا الأمر الآن حق علاش هذا سي مثلا علشت. لماذا لماذا صار هذا الحق الذي لهذا الغلامين في تلك النقعه اترى عمر للمرحله جاي سفنجي ولو شكى له ولو شكى لهم، لا كان له شأن في مشكله، اصبروا ومن القوى ما يكون سرقوا، ولذلك قال العلماء: ولا يقطع من سرق من جوهره، ولا يقطع من سرق من حاجته. غنوهم، أعطوهم حقوقهم، استغنى الناس ولم يحتاجوا. ولم يُضطروا فإنه حين أيدينا أحكمه الشائف السرعة لأنه ظالم ولكن ذلك إنسان جاء يعني، وله صيبيات صيبيات يتضغى ولم يرجع ثم تقول له ليس لك الحق في مالي من أين لك هذا وإنما وقفنا عين هنا عند الصدقات المطلقات حتى لا يظن ظان بأنها قد لا يحدد فيها يوم ما حقوق نعم الصدقات المطلقة نعم ولكن قد يصير غير الزكاة وغير النفقة على الأولاد وغير النفقة على الـ على الـ على الألوالدين وغير النفقة الزوجين قد يصور في بعض الحالات واجبا <تصفيق> هذا واضح فيوخد ممن ترتب عليه ذلك كرها كما توخد من الزكاة نعم وعلى كل حال فهذا ليس باب فليس في هذا فتح الباب ليأكل بعض الناس أموال بعضهم بدعوة أن لنا في ماله حقا وأن هذا التاج المعروف بأنه لا يزكي وانا لو أخذت له شيئا كان من باب الزكاة هذا في حقيقة هذا ليه جوز لأن هذا لا يحدد هذا الوصف لأن بعض الناس يقوله كيف مثلا عندما يرى أغانيا الأغنية يأخذ له شيئا في ذقنا ماذا تفعل قال إن هذا لا يخرج الزكاة والزكاة واجبة عليه وأنا إنما أخذت حقي من زكاته أنا ما أخذت شيئا أخذت الزكا والزكاة حالة وما الذي يحرمها عليه هذا ليش؟ جز لأن هذا فيه فتح باب السرقة على أمور على أمر غير ثابت شرعا لأن الوصف لابد أن يكون مقطوعا به قرص الخطار في الخطار في جوء قرص عدرا ولكن أن نبحث عن الصفات نتلبس بها من أجل مثل هذه الأمور فهذا لا يجوز على كل حال فإذا قلنا بأنه لم يحدد فقد يحدد وإغاثة الملهوفين المحتاجين الذين تجد نفوسهم في شدة شوق ولهفة إلى الأمر الذي يغاثون به كإنسان إنسان عنده مرأسه في خطر في مرض وجاء يريد من يشفه ما لن من الموت نعم أو عند أهو نفسه مريض حياته تتوقف على قف على هذا الدين ولو ولو بالربا فإنه يشلف إنه سيموت رجل تصل فيه يشفيه الله أسلم عليه أنا في خطر عندي عملية إن لم أقم بها سوف حكم الأطباء كذا أم حكم؟ فلن قصده مثل طبيعي. هل يجوز لي أن أخذ المال من شخص على أن أرد له ما زاد عليه؟ فقد شرط عليه ولم أجد أحدا من من يسلفني. كاجي، ستقول هذا. يا خود ولا يا خود؟ ها؟ والشيخ لم يخُذ؟ يخُذ. لماذا؟ أن هذه حالة لا يمكن أبدا أن نجري عليها حكم العزائم، بل هي لا بد فيها من مدى من حالة الرخص لوجود الضرر وحفظ نفسي واجب كما بالحرام الذي في الميدى كما بالحرام الذي في الخمر، كالحرام الذي في غيره على كل حال إن صدق ما قال فهذا هو الجواب وإن كان كاذبا الله أعلم بحاله المهم في هذه الحالة لا بد أن ننظر إلا هذا الأمر لأننا قلنا بأن المفاسد الملغاة في باب المصلحة قد تراعى إذا تجاوزت الاعتياداش أش... <تصفيق> الاعتياد لكسبه الاعتياد البشرين كما قرر ذلك لما سبق وإنقاذ الغرقاء والجهاد والأمر بالمعروف ونعلمك وصير فروض كفايا كلها تبقى في الأصل في أنها غير معدودة ولذلك قد تمر يمر الإنسان في حياته كلها دون أن يفعلها بعض هذه الأشياء لم ينقض غريقا ولم يغث منهوفا ولم, ولم يجاهل ولم يمر بالمعروف ولكن هذه ويقولنا بأنها فروض كفاية فإنها إنما تكون كذلك إذا قام بها البعض وسقط عن البعض الآخر أما إذا لم يعملها أحد فإن كل آثم وقد تصل إلى فرد الكفاية بالاختصاص وقد قدمنا في هذا الباب أن فروض الكفاية الأصل فيها ليس هو العموم الجميع وإنما الأصل فيها هو الأهلية فاذا هذا الذي قرر لأن العلماء يقولون بأن فرض الكفاية ما فرض على الجميع ويسقط بفعل ماذا؟ فدل بعض ولكن الذي تقرر بعد البحث في الججئيات هو أن فرود الكفاية لا يمكن أن تكون على الجميع لأنها تتوقف على ماذا على الأهلية فالقضاء مثلا نقول إنه مفروض على الجميع وخرج لك لا يكتب ولا يقرأ اذا تناسى ان يبغى عنكم القضاء غير يسول غنحكم وانت راه ما كتعرف بماذا تحكم يكفر اذا على الجميع اي البعض واش خصنا غادي الحجار ولا راه غادي نحفروا البير ولا راه غادي إلى الى اذن في فروض الكفايه وان قلنا بانها مفروضه على الجميع الجميع الخاص الذي له خصوصية يعني يلمشيت لجزئيات. فإنك لا يمكن أن تقول بأن فرض كيف يصلح الجميع. مثلا عندك الجهاز. ما يصلح للجميع. ما يصلح لابد من القدرة، لابد من الخبرة. الأمور ليست ليست لعبة ولا هول. ولا بد يذهب إلى الحرب من, من من من من من يقتل عليه ومن هو عالم به ومن يستطيع أن يصبر لا وخبرة. وَإِلَّا فَإِنَّ الرَّعَاعَ إِذَا أَصَلْتَهُمَّ جَيَقَاهَ كثرة الموت بدون فائدة بدون مصلحة ها؟ هذا معروف ما ينكسبون جهاد مجموعة من الرَّعَا نقول لهم ثم غير هجموا لا، لا علم. علم علم يقرأ يدرس لابد من معرفة هذا الأمر هذا الأمر يستغرق الناس في دراسته سنين ومدرسون هذه الطرق و... والاستعمال الموانع الطبيعية والفلاصة في الشكاعة في الشيء من الحراب والوقت والطريقة لكن كل شيء يقرأ وكل شيء يتدرس إلا أن بعض الناس عندهم مواهب في هذا الباب فمن عنده مواهب فإنه يجد هذا العلم شاعاته مثلا أبلي كلم الخطابي مثال عن أغرف المغرب ومعروف بأنه الرجل الذي أسس الحرب لا يثبت في العالم نعم والذي أسس هذا الأمر مثل هذا الذي عنده هذه المواهب وعنده هذا الأمر الذي يخصه في نفسه هذا الرجل يخط منه هذا العلم هو عنده مواهب فكان هذا هو الذي أسس صحر العصابات في العالم ومنه أخذت تائنا في عندما ذهب ذهب لهذا سميت وصل العرفة يريد أن يعلمه كيف يقاتل قالوا نحن هذه إنما أخذناه منكم نحن لم نتعلم هذه الطرق في الحرب تقسيم الرجال إلى ثلاثة والأربعة معاكة الخسائر في العدو وقلة الخسائر فينا اله ووقت الهجوم واستعمال الموانع الطبيعية والاستعداد بالغابات وتخبية في الماء كل هذه الأشياء لأخذنا من العمل في المختار هو الذي كان يعتبر مؤسس حرب العصابات في العالم ثم زادوا عليها ووسعوها وكذا إذا فإذا قنا بأن فروض الكفاية على الجميع ولكن مع, مع رعاية ماذا الأهلية فلا يمكن أن يقال بأن كل من هب ودب يمكن أن نقول بأنه فرض عليه فرض الكفاية نعم باعتبار المجموعة ممكن ولكن باعتبار التفصيل لا بد من رعاية الأهلية وبعد ما ذكر المصنف هذه المسائل انتقل في الحديث في أفعال المكلف وخصف يقسم هذه حسب أورود الأحكام عليها وتضمونها لمصالح ونفاسات بالذات أو بالتأ أو بالتباه. ماذا التبع ولا التتبع؟ نعم. والقلب يتبعك أنا أحسن. وكل فيعني العباد يجتؤ إن وسيلة وإن مقصد. دنا اختلف عند هذا. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية وإلى إصطار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقات طيبة مباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته